حسب الناس أن يُتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفترون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن, الله الذين صدقوا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والذين أَمَلَّ وعملوا الصَّالِحَاتِ لَنَكْفِئَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولنجزينهم, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَاتَّبِعْنِي فَأَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا سَوِيًّا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِي في الله فإذا أُذِي في الله فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقول كنا معكم أو الله بأعلم بما في سرور العالمين وليعلمن الله الذي آمنوا وليعلمن المنافقين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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الْقُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ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 وإن تكذبوا فقد كذبهم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاو المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف مدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ودي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولطائه أولا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 ولما جاءت رسلنا إبراهيم النبي قالوا قرء إن مهلق إن أهل هذه البرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجيينه وأهله, وأهله إلا امرأته كانت من الغامرين ولما أن جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك, إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغامرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينت لقوم يعقبون وإلى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادهم وثمود وقد تبين لهم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصدين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم مصابين بالجناة فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من اخذته ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله وَاللَّهُ والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا الْكِتَابِ الكتاب إلا بالتي هي أحسن الَّذِينَ الذين ظلموا منهم وقولوا, وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا, وإلهنا وإلهكم واحدون ونحمله مسلمون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 وقالوا لو لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ الرَّبِّ قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا رَوْمِيٌّ يُؤْمِنُونَ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدين على ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا إله مسمى لجاءهم العذاب ولا يقينهم وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم له بالكافرين يوم يعشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ما وما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 والذين آمروا وعملوا الصالحات إلى مبوي أنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم لهم العاملين الذين صلوا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يفقوم الله يرزق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 ليكفروا بما آديناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم مما افترى على الله كذبا أو كذبا بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين